إِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا اللَّهِ وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ وَفُورٌ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 ما يكون من نجو ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادن من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون فيه أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبيس المصير يا أيها الذين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 وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منكم وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم أظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم آشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقه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 أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا هُلَاك أصحاب النار هم فيها خالدون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 أك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحددون الله ورسوله أولئك فلا Ketب <كتب> الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أو نهمو أو عشيرتهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم ليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم